أ ع و ذ بالله تعالى مشروع وسيئات من شرور انفسنا و سيئات اعمالنا ل ا ل ى ضل له هادي و بدايه ا ر ك على م م ح وعلى آل محمد م ك باركت ب ا ر على إ ه م وعلى آل إ ب ر ا ي في العالمين م ن إ كتب حميد المجيد بداية ك التاريخ دائما ت ب د أ بالعرب وتتكلم عن العرب وعن تقسيم العرب فمن هم العرب فالعرب كما هو معلوم ل غ ة من الاعراب والبيان و ا ل ف ص ا ح ة من ا لانهم ب ب و ا ا ل ي والفصاحة ل ن يعربون عما تكن صدورهم ولذلك كان الشعر ديوان العرب ل أ ن ه يعرف عن صدور العرب ويعبر عن حماستهم وعن كرمهم ا وعن م ج د ت ه م وعن مكارمهم ي ج م ل ة و ا ل ع ر ب من اقدم الامم من اقدمها ومن اعرقها ا ادم وهي ا م ة ح ض ا ر ي ة وهم صناع ا ل ح ض ا ر ة ا ل ع ا ل م ي ة فكل ما ترى وتسمع من ح ض ا ر ة فلها اصول ع ر ب ي ة لكن العرب لم يقوموا بتاريخهم فسرق منهم هذا المجد وسمي به غيرهم وصاروا يستوردونه ويتعجبون من ت ق د م الذي صار عليه الغير رغم أ ن ه م صناعه في ا ل أ س ا س كما سنذكر اليوم إ ن شاء الله تعالى في ق ص ة سبب و ا ل س د نتطلب ا ل أ س ا ن ي د بقتل الجهد فان لم نجد فهنا ا ل ع م د ه على ش ه ر ة الحدث وعلى وقائه فالعرب لهم تقسيمات ثلاث ع ر ب ب ا ئ د ة ع ر ب ب ا ئ د ة بائده خ م ز على ن ظ ر ة عرب ب ا ئ د ة وهم القدامى. العرب القدامى كعاد وثمود وقصم و ج د ي ث وغيرها وسموا ب ا ئ د ة ل أ ن ه م بادوا وهلكوا بادوا وهلكوا وهذا هو سبب ا ل ت س م ي ة ل أ ن ه م بادوا وهلكوا أ ي لا أ ث ر لهم ومنهم ايضا العماليق وهم الابناء عملاق ابن نوح العماليق وهذه ا ل ك ل م ة تبينت الاصل تقول هذا عملاق ف ك ل م ة عملاق لها اصل وهم و ن ل ا ب ن ا ء عملاق رجل من احفاد نوح عليه السلام هم قوم من اقوام العرب الثاني من اقسام العرب العرب ا ل ع ا ر ب ة وتقول عرب ع ا ر ب ة كما تقول ليل قليل او صوم صائم او صيف صائف صيف صائف يعني ص ف ح ة ر ا ج ع ة ش د ي د ة وليل اللئيم ي شديد ا ل ظ ل م ة فاذا قلت عرب عاربه يعني اقحاح من صلب خ ل ا ص ة العرب فمعنى ك ل م ة عرب ع ا ر ب ة وهم من بني قحطان من بني فحطان أي, اي ان و ص و ل ه م في اليمن العرب ا ل ق ح ط ا ن ي ة دول أ ص ل العرب ولذلك قحطان في اليمن هم أ ص ل العرب فمنهم العرب ا ل ع ا ر ب ة الذين هم خلص العرب هكذا الثالث وهم أ ن ت م أ ن ت م من أ ن ت م العرب الايه ا ل م س ت ع ر ب ة ودول صريح ولد اسماعيل أ ي أ ن ت م اي انتم صريح ولد اسماعيل عليه السلام وهم المنحدرون من صلب اسماعيل عليه السلام طيب اسماعيل ده ابن من ابن ابراهيم عليه السلام وابراهيم ماله ج ن سويه ابراهيم عبراني تمام ابراهيم عبراني من العبرانيين تمام واسماعيل ابن ابراهيم ابن من معايا ابراهيم ه ذ ا طيب تزوج من من اين تزوج اسماعيل من هي امك من م الجراهيم من اين جاء الجراهيم جاءوا من اليمن ا ذ ا اصول ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة من العراق من عند العبرانيين الى الفينيقيين فين الفينيقيين يا جماعه في الشام هم الكنعانيين فين كانعانيين في الشرق في فلسطين ي ف نعم كنعانيين ا طيب هم الجنس ا ل ح ا م ل من القط ن ص ر ن ص ر وافريقيا كلها افريقيا لعلمك من البحر المتوسط الى المحيط الهندي عربيه عرب عبروا بعد م البحر م انشاطها ع عبروا د السد انهيار ا ل ب واجروا الى مصر والى افريقيا افريقيا من اليها الى يارها ب عرب الاذا بدأنا نبدأ من, من اليمن عرب م عامر خروجه اليمن معكم الكتب ما ي ك م طيب في ق ص ة السد ولديك تاريخ العرب انا بسميه ق ص ة ا ل ح ض ا ر ة ا ل ا ن س ا ن ي ة وطبعا في كتاب بالاسم ده تعرفونه في كتاب ا س م ه ق ص ة الحضاره ة نعم د ي و ر ا ن ت وهو كتاب سد يعني وقد أ ن ص ف كثيرا عندما ت ك ل م عن اليهود في هذا الكتاب قال اليهود شعب بلا ح ض ا ر ة وشعب لا يصنع الاحداث ولكنه يستغلها وشعب بلا تاريخ خال من كل م و ه ب ة كلام عجيب جدا ورجل غربي يتكلم بهذا الانصاف وبهذا التدقيق العجيب ف ق ص ة ا ل ح ض ا ر ة انتم تصنعونها هي ق ص ة تاريخ العرب ومجد العرب و ح ض ا ر ة العرب بلاد اليمن كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما ساله رجل وذا ر ج ل احمد وقال البخاري في, في التاريخ وابن مرضويه وعبد بن حميد جاء رجل الرسول وساله يا رسول الله ما سبق رجل او امراه رجل او امراه او مكان قال بل هو رجل ه و رجل أ ن ج ب ع ش ر ة أ ب ن ا ء ع ش ر ة أ ب ن ا ء وطبعا ده بيدل على عظمه النسل عند العرب لانهم ابناء مين أ ب ن ا ء هاجر والعنصر الاخر أ ب ن ا ء مين س ا ر ة وفرق بين العقم وبينه وبين و اله وبين ك ث ر ة النسل ولكن العلماء يقولوا العلماء ما انجبت ساره الا من الغيره و ل ذ ا ك العرب يسمع كلام العرب الجميل يقول ان عقمت امراه فغيروها يعني علموها الغيره خلات غ ت ا ظ تغار على عدم النزل خدم ل ل ح ك م ة دي ح ك م ة غ ر ي ل ة جدا و ن ز ح ت كثيرا يعني الذي قال هذا يعني كلام جري قال اذا عقمت المراه فغيروها يعني علموها ليه الغيره وغير ا ل محموده عند النساء غبار عليها ان كانت بغير ضرر يعني او هي عفو النساء كما يقولون فالمراه أ ة ل العقير و ا د ي ت تغار من الاولاد او تغار فلما غارت ساره حملت فمعروف عند العرب انهم يعني ك ث ي ر النسل و هذه ب ش ا ر من ا ل ل تعالى لما قال إسماعيل ونسلك للأرض ه هذه حتى جدا جدا ا كريمة سأكثي يكون ب ش ا ر ة أ خ ذ ه ا في سفر الكنعانيين في ا ل ت و ر ا ة المحرفه ق د ي ة التوراة أو في ا ل م ة ح ر ف و ا إلى إ س حرفوها ا ق و ح إ ل ى إ س ح ا ق وشتموا بها كنعان ل و ا ص ل ك ن ع ا ن ي ي ن كنعان ا بن يافت ا ب ن نوح يقول و ان نوح نام ورغم انك ا نعلم يدرك نوح وهذا طبعا مشهور جدا عند اليهود وهو ا ل س ر ق ة والتزييف كما قالوا ايضا اذبح ابنك ولي وحيدك اسحاق ابن القيم في ذات المعاد اثر احدى عشر بندا في الكره على هذه ا ل ن ق ط ة وقال هذه س ر ق ة بني اسرائيل وبصمات ا ل س ر ق ة و ا ض ح ة اذبح ابنك وحيدك إ س ح ا ق هو فقط ر حذف ح إسماعيل و مكانه سيمضي هكذا ترك ايه ان النص انه وظن وهي ايه و السرقة رغم اخر حذف ي اي د وده ك ترك اخر السرقة خلفه لصي حالة وراه. حتى والمزيف. فهو يعني اسم اسماعيل إ س م وضع ح ط مكانه و إ س ح ا ق في مكانه فانجب ع ش ر ة بنين ي قال النبي صلى الله عليه وسلم فتيامن ست وتشاءم اربع <تصفيق> تيامن ومن هنا سميت اليمن يامنا. لما بدا م س أ ل ك لما سميت اليمن ها؟ يمن لانه تيامن ست من ابناء سبع وتشاءم ست والشام من الشمال كلمة الشام من الشمال من واليمن ش م ا ا ئ ل ل و من اليمن والبركه واليمين تيامن ست قباء ت و ا منها حمير ومدحج و ك ن د ة والاشعريون وغيرهم م ج م و ع ة من هؤلاء وتشاءم م ج م و ع ة زي غ س ا ن وغيرها سنذكرهم ان شاء الله بالترتيب تشاءم تيامن ست و ت ش ا م ثلاث تشاءم اربع نعم مع ذ ر ة س ب أ سوى ا ل ت س م ي ة وهل هذا اسمه سمي س ب أ لما أ و ل من س ب أ من العرب س ب أ غ ز ا ف س ب أ فهو أ و ل من س ب أ من العرب ف إ ذ ا س م ي س ب أ ودائما العرب تسمي ا ل م ث ا ل ه باول فعل وذلك تجد قبائل عندك خزاعه مثلا والاوس والخزرج وطابخه ة ومدركه أ خ و ي ك ا ن في ت ج ا ر ة فندت منهما الابل فقال أ ح د ه م ا ا ل آ خ ر و ك ا ن يجلسان للطبيخ يطبخان واحد قال له أ د ر ك الابل و أ ن ا أ ط ب ه فالذي أ د ر ك سمه مدرك وكان جبل كل ا ل م د ر ك وبلغت ق ب ي ل ة بهذا ل ا س م و ص ا ب خ ة اسم أ ب ن ا ء الرجل الذي جلس للطبيخ فدي كلها م س ا ي ي ر س ا و ج ل ي ه ا لك ن شاء الله تعالى يظهر لك معنى هذه الاسماء ولم ا جاءت هذه الاسماء كالاوس والخبرج مثلا هما قبيلتان يمينيتان ف ه ا ج ر ت مع ه ج ر ة السد تعلمون ان اليمن كان فيها ث ل ا ث ة عشر نبيا فكذبوا بها. بكذبوا بهم ا فكذبوا ب ه جميعا وهي من افضل بلاد العرب ومن احسن بلاد العرب في ط ي ب هوائها و ر و ع ة ثمارها وفائدتها كان يحكم العرب اليمن في الفتره اللي قبل ا ل ن ب و ة بعد س ن ة طبقه من طبقات الحميريين الذين كانوا يعرفون ا ل ك ه ا ن ة ج ي د ة و أ ن ت م تعرفون الكهان و أ خ ب ا ر الكهان الذين يتعامون مع ا ل ج ا م الذين ي س ر ق و ن السمع و ي أ ت و ن ب ا ل ك ل م ة ثم يكذبون عليها ب م ا ئ ة كذبه كما هم معدوم فكان قائد اليمن عمرو ا بن عامر ا بن يعرب ا بن يشجب هذا ا ل عمرو بن عامر كان كاهن وكانت له ا م ر أ ة اسمها ط ر ي ف ة بنت الخير ا ل ح م ي ر ي ة احفظ الاسم الى جده لان لهم له ب ر ض و مدارات معنا ط و ي ل ط ر ي ف ة بنت الخير ا ل ح م ي ر ي ة ز و ج ة عمرو بن عامر وعمرو بن عامر حميري كاهن الكهنه او من الكهان لان ا ل ك ه ن ة هدول المصريين وصراعين اما الكهان اي الذين يستخدمون ع ن ي ي ا ل ج ا م في م ع ر ف ة السماء على اخبار السماء اخبار على السماء وتجسس كان في سبا او في اليمن اعظم ح ض ا ر ة ت ا ر ي خ ي ة ح ض ا ر ة بناء السدود والعوائق ا ل م ا ئ ي ة و ا ل ز ر ا ع ة وهذا من و ص و ل العرب يعني اول من بنى س د في التاريخ هم العرب اما يخرجنا الروسي بنسد ا ل ع ل ي ليه اين خبرات سبا ونحن ب جيب المين يبني على الفراط ويبني الفراط على على و كذا و اصحاب الخبرات اصليه تعلمون من قصه بلقيس مع سليمان عليه السلام كانت تحكم بلاد اليمن وكان معها شعب شديد المراه القوي عقولهم عقول اضعف من عقل هذه المراه فلما كان ياتي الماء من الوديان من الامطار ويصب من الوديان على م س ا ف ة ث ل ا ث ة ايام كانوا يتشاجرون على تقسيم الماء فكانت تحكم بينهم فما كانوا ي ن ص ع و ن ل ه ف د خ ل ت قصرها وجلست و ا ع ت ز ل ت ا ل ح ق فذهبوا اليها قال قالوا لها لم ا ا ع ت ز ل ت ا ل ح ق قالت لانكم لا تسمعون لي امرا ولا تنصعون لحكم من احكامي ف لن اتي ابدا ليحكم بلادكم خلاص اتذل وطبعا ده مشهور جدا ادويه ل نحن نري قوه و ب أ ء في شديد ظلام واليك كمجال في النمت احنا ما بنفهمش في المسائل السياسيه انت قولنا نضرب, نضرب نضرب على طول احنا ما مش حاس يعني انت احنا اوامر خلاص احنا بس يا جماعه ايه في سؤال لكن نفكر لا طيب نص القران قالت لنا ان ارجع قالوا اما ترجعي ل ت ح ك م ي ن واما نقتلي ل ق ت ل ي ل ح ك ده ايه ا ل ع ز ة ده ده حاكم يعني ده ده ف ل ي الحاكم ده اذا الناس هتموت نفسها عشانه يا يحكم ي يموت قالت وتسمعوا كلامي وامري قالوا غدا فامرت ببناء السد امرت ببناء السد والسد كما هو معلوم له خ ا ئ ص ي ن اي جبلين, له جبلين يعني ي وادي وجبلين وادي فرص جبلين فامر بان تسد سدا بين الجبلين بالرصاص والحديد و ا ل ح ج ا ر ة وغيرها وجعلت في هذا السد ث ل ا ث ة ابواب المثناه ي ا ل م وهي عندنا كده بابا في مصر ا س م ه ا المسناه او الشبيك اللي بيعدوا منها الميه لان السيل إذا, اذا جاء السيل بغير عائق او فاصل يدمر البيوت ويدمر الناس وحتى المدارس يغلقونا ن ا كنت في اليمن في س ن ة من السنين وكان يقولي وزارك فوق طوال السيل اذا جاء السيل تغلق المدارس بقرار、وزاري. لان الماء يسير الجبال عن يسير تغلق الجبل يطلح و ي ح ك القصص ان اطفال ماتوا في المدارس وعمال ومدرسون ومدرسين و و ن م د ر س وغيرهم اذا جاء السيل الجميع يهرع الى البيت و ع ل ى الجبال ويقول حتى ا ل س ي ل يحمل السيارات ا ا س ي ر تمضي ف ي ح م ل ه ا ك المراكب يعني م س ا ل ة خ ط ي ر ة جدا لانه ي أ ت ي من م س ا ف ة ث ل ا ث ة ايام وتعلمون ان اليمن تقطع على بحر البحر الاحمر وعلى الخري وعلى بحر العرب ن ف س ه وهذه ا ل ب ل ا د ر يكثر ة ي فيها السحب ا ل م م ط ر ة ا ل ك ث ي ر ة جدا خصوصا في الصيف ك ا ل ح ب ش ة مثلا النيل يتيك أ من ا ل ح ب ش ة تكاثر السحب ا ل ك ث ي ر ة من المحيط الهندي تحت ومن البحر الاحمر ه ذ ه التكاثر الشديد يجعل هطول الامطار صيفا يعني ب ط ر ي ق ة ق و ي ة انظر يمطر في ا ل ح ب ش ة وكان ينزل في البحر المتوسط بتدفق عجيب او بمعنى اخر بعد ان بنوا السد العالي ان يمصر في ا ل ح ب ش ة و ق و ة الدفع مازالت م و ج و د ة من اول افريقيا الى اخره حتى يولدون ك ا ر ب ا ء السرائم فيها, فيه في ما ما فيها في الفابران ك ا ن يهجرونهم الى الوجه البحري او الى اعلى الجبال برغم ان مصر في اخر في نهايه ة النيل اثوبيا ا ولذلك آآ آآ يعني آآ تقول ل ن كيف تعيش النيل ا جبلية ت الجبال وهم الجبال وبيوتهم على الجبال اما ارضنا على سهلة وضيوتهم فهي السيول ويدمرها النيل بطبيعة تدمرها كان فكذلك فقال لابد من ان نبني ا س د حتى يمنع هذه السيوف ان تدمر المزارع و ان تدمر البيوت و الاموال فبنوا السد ب ث ل ا ث ة ابواب الى باب و في نفس السد باب اسفل وباب اعلى منه وباب اعلى تماما فكلما احتاج الى الماء فتحوا الباب الاعلى فاذا عطف الماء وقل يفتح الباب اليه سارق اذا قل جدا يفتح الرب الاسفل حتى يستحقون ع ن ي ي جميعا وصنعت لهم اثني ى عشرة عشر رافد ووزعت الماء على هذه الروافد بالتساوي بالتساوي فكانت اليمن بلاد من الجنان كما كان مسكنهم اخبر الله تعالى السبا لسبا صورة لقد كان في في ا ي ة جنتان عن يمين وشمال يقول ع ل م ا ء ما ذكرت بلد في التاريخ بهذا ا ل و ص ف الرباني غير صنعاء ي م ب ل ة ط ي ب ة ورب غفور اي رزق يساق اليكم بغير جهد وبغير عمل وهو يغفر لكم ضعف شكركم ورب غفور. قالوا في البلده ا ل ط ي ب ة كان من طيبها ص ي ب هوائها ليس فيها ضعوط ولا د ب ا ب ولا حيات ولا عقارب ولا قمل ولا اي شيء حتى ان الراكب كان ياتي خارج من خارج بلاد اليمن وفي ملابسه بعض القمل والبراغيث فاذا دخلت بلاد اليمن ماتت هذه الهواء ليس فيها ادنى هواء وهذا ل ص ي ب هوائها انظر لفضل هذه البلاد ن ع م ة انعمها الله تعالى على هذه البلاد ايه أي من الايات ب ل د ة ط ي ب ة رب غفور فاعرضه والاعراض هنا هو عدم القيام بواجب الشكر يقول ل ع ل م ا ء كانت ا ل م ر أ ة تحمل ا ل ق ف ة على ر أ س ه ا وفي يدها المغزل ي ج ر ح ه مشوار مثلا على اخر س ر س ك و ر كده تغزل لها ش و ي ة و ي م ش ي ه ا ي ه و ا ل ق ف ة على ر أ س ه ا ترجع ملانه من مختلف الثمار أ ي أ ن الثمار تتساقط تملا قفته قفتها وهي ايضا في عملها في مغزرها أ ي أ ن ه م ياكلون ويطعمون بغير جهد يعني لو انت ماشي معاك ق ف ه تملا وانت من غير جهد منك ومن غير عمل منك ط ي ب ما بعد ط ي ب ونعمه ما بعدها ن ع م ة فاعرضوا اي كذبوا ب آ ي ا ت الله تعالى وكفروا ن ع م ة الله تعالى ك أ ي قوم كفروا ب ن ع م ة الله تعالى ومعلوموا ان كفر ا ل ن ع م ة يودي بها واذ تهزم ربكم لئن شكرتم ل ا ذ ي د ا ن ك م ولئن كفرتم ان عذابي ا ش د ي د اذا كفر ا ل ن ع م ة و ر ا ه العذاب على صور م ب ا ش ر ة فاعرضوا فلابد ان يتبدل تتبدل هذه ا ل ا ح و ا ء انظر ب ن ي اسرائيل مثلا ا ل ى لما طلبوا ان يبدلوا المن والسلوى عاوزين ياكلوا غصن جماعه ياكلوا ع د س وغصن وجد قال لهم طيب ش و ا س م ه ك اهبطوا م س انزلوا بقى طيب انت ف و ق انزل فان لكم ما سالتم فنعمه من النعم كفروها بني اسرائيل المن والسلوى المن يعني س ا ئ ر كالعسل يحصلون عليه من الشجر بغير جهل ولا تعب والسلوى طائر كاليمام مثلا او ك ا ل س م ا ن يعني ي ق ف له يروح يمسك يمسك ما لا يصير ولا ب ي ج ر يعني ج س ه و ل ة جدا يحصل هذا و ذلك ا ا ت تعالى ي في مضحا الله ت وكانت ا بالنسبة لهؤلاء الناس ب ه آية لقد كان لسبب في مسكنهم آ ي ة جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له كل واشكر يعني ما فيش اي تكليف كل واشكر ما نريد منك الا ش ك ر والشكر قيد النعم كما قال عمر بن عبد العزيز قيد النعم بالشكر فقلما ذهبت نعمه ورجعت الى, الى اصحابها والله تعالى شكور يحب الشكر ولذلك وصف ن و ع عليه السلام انه كان عبدا شكورا وهذا لانه تعالى يحب الشكر ولذلك قال صلى الله عليه وسلم افلا اكون عبدا شكورا لما قام الليل حتى تفطرت قدماء فلقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر قال افلا اكون عبدا شكورا فالله شكور يحب الشكر من عبده ولذلك قال فاما بنعمه ربك فحدث وهذه الايه تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم واما بنعمه ربك فحدث وهي تفسير ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده والناس فهموا هذا الكلام فهما معاصرا ان الله يحب ان يرى اثر ن ع م ة على عبده يعني يلبس كويس ويركب كويس ويمشي كويس اثر هذه ا ل ن ع م ة هو الذي فسرتها ايه الضحى واما ب ن ع م ة ربك فحدث دائما تحدث ب ن ع م ة الله عليك هذا هو اثر ا ل ن ع م ة اثر ا ل ن ع م ة هو التحديث بها ان تقول الحمد لله كنت ضالا فهداني كنت جاهلا فعلمني كنت فقيرا فاغناني كنت محتاجا فكفاني كنت مريضا فشفاني ودائما تلهج بهذا الذكر وتقول هكذا ق و ل لك ازي ا حالك قل ي ا كنا فين كنا فقراء فاغنانا كنا جهلا ا فعلمنا كنا ضالين فهدانا هكذا فالله شكور يحب الشكر هذه اخر ا ل ن ع م ة التي يعني انعمها الله عليك لا تقل كما قال اقرع و... آ... والاعمى والابرص لقد ورثتهما كابر عن كابر دا نبويا كان ش ك ل ا ز ه ر وقد ملك و ل دا كان ابويا باشا كمان ولكن تقول الحمد لله كما قال صاحب الغنم يا تعالى يا عم خ د اللي انت عاوزه ده انا كنت فين وبقيت فين انا كنت لاجي اكل شوف ربنا من عليها المنه دي ياعم والله يقولي انت عاوزه و ل م يعني اقول لك اللي ما تركت ولما ا خ ذ اللي نفسك فيه خذه احنا كنا فين وبقينا فين وانتبه جدا من هذا الكلام واحد ليه لابس كويس واخي كويس تقول ايه الاسراف بيقولك يا اخي ان الله يحب ان يرى اثر نعماتي على ايه على عبده يعني انت فيكسر الفقير وتقول نعمته ا ل م ث ا ل ه بالنحله ا ل ع ل م ي ة وضحتها ص و ر ة الضحى و أ م ا ب ن ع م ة ربك فحدث وقيدوا ا ش ك ر النعم ذ ا تقيد بالشكر واذا كما قال عليهم رضي الله ت عنه ا ل ى ع يعني الذي يشكر ل ه تعالى من, من, من قدم الشكر لله فليستقبل المزيد من قدم فليستقبل الشكر لله فليستقبل ايه المزيد. و ا ن شكرتم ل ا ز ي د لكم. وان شكرتم لازيدنكم فاستقبل المزيد ولذلك لما قال الله تعالى ايضا في سنة س اعملوا في قبل ذلك ا ال داود شكرا وقليل من عبادي ة الشكور اعملوا فدل على ان الشكر ماله عمل. فدل على ي ن ا ل ش ك ر عمل فلما ن ج ف هذه الايه على داود فجاء ب ا ب ن سليمان قال يا سليمان تعال الله تعالى يامرنا ان نشكره. ربنا ايه؟ ان نشكره انا اكفيك قيام الليل وانت تكفيني قيام النهار ربنا ف ا ل ب ن ا بالشكر طالبنا بالشكر فانا ا ك ف ي قيام الليل انا ابوك واقوى منك استحمل اصلا وانت تقوم النهار قال ابي لا ا ت ه م ن ا ما ا ق د ر س اقف النهار اصلي يعني يقصد ا ل ص ل ا ط النار في النعمه قال ولكني اخفيك السرائق انا اصلي اللي علي و خ ل ا ص قال فافعل ف إ ن الله طالبنا بالشكر وهو يتقبل ق ي ل الشكر من عبده ولذلك يعني لما قال داود لربه يا رب كيف اشكرك وشكرك ن ع م ة منك علي ده الشكر نفسه ن ع م ة في ناس كتير لا تعرف الشكر ي أ ك ل ويشرب وعيش في ن ع م ة ولا يشكر ل أ ن ه لم يلهم الشكر ف إ ذ ا أ ل ه م ك الشكر فالشكر في ذاته ن ع م ة من نعم الله عليه انظر لكلام داود عليه السلام قال يا رب كيف أ ش ك ر ك وشكرك ن ع م ة كيف أ ش ك ر ك عليك الشكر نفسه ن ع م ة قال ا ل آ ن قد عرفتني فقد شكرتني انت عرفت ا ل آ ن ف ش ك ر ت ن ي قال يا رب ل ي ط ل ب قال ما هو قال اود ان اعرف اخفى ن ع م ة من نعمك علي ما هو نعمه باكل اكله فلوس اهي ملابس اهي مراكب اهي انا عاوز ن ع م ة من اخفى نعمك علي ما هي اخفى ن ع م ة قال تنفس يا, يا داود قال فتنفس قال هل يحصي الشاكر ما يتنفس أ خ ص ى ن ع م ة على الله يضمن الله تعالى عليك ن ع م ة النفس ن ع م ة النفس انت النفس؟ لو حسيت بالنفس ولذلك الملائكه يلهمون الحمد والشكر كما يلهمون النفس فالنفس يلهم. فهذه ا ل ن ف س أ خ ف ى ن ع م ة من نعم الله تعالى عليك هي نعمه ليه؟ النفس والمحترر لا يجد النفس كما تعلم يعني يبحث عن ن س م ة هواء لا يجد فهي ن ع م ة من النعم فلذلك قال اللهم لك الحمد كما ينبغي كما ينبغي لكريم وجهك وعز جلالك اللهم لك الحمد كما ينبغي لكريم وجهك وعز جلالك فاوحى اليه يا داود لقد أ ت ع ب ت ا ل ك ت ب ة مش عارفين يكتبه اللي انت قلته ده شكرا م ا شكر ن ع م ة من نعم الله تعالى شكر ولذلك لما كان يصلي فجاءت ا ل ف ر ش ا ت من د ا ب تتساقط عليه فكان يمد يده ليلتقطها فعاتبه الله تعالى ق ا ل ي ا د ا و د لقد انعمت عليك وانعمت وانعمت وأنعم أ ت أ خ ذ هذه ا ل ف ر ش ا ت من د ا ب بان حاجه ب ا ل ن ز ل ا للي عندك لا ي س و ي شيء قال ربي لا أ ر ي د ان اقطع عطاك عني انظر لتعليم الشكر يا اخي الكريم انظر لتعليم الشكر ولذلك من شكر زاده الله تعالى وهذه قرينه من ق ر ا ء الشكر والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشكر ربه دائما وكان يعلم اصحابه الشكر وان ل شكرتم ليزيدنكم ا وقيلوا هذه النعم او ا ل ز ي ا د ة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يشكر اله من لا يشكر الناس اي الذي يجحد حقوق الناس ومعروف الناس هكذا يشكر الله تعالى فكن و دائما الشكر لله تعالى فالذين يكفرون ب ن ع م ة الله الذي هو كفر ا ل ن ع م ة فتاكد تماما انه سياتيه البوار و ي ت ي ه الخراب فكفر ا ل ن ع م ة لابد ان ت أ ت ي ا ل ع ق و ب ة بعده كما عوقب اصحاب السبب فبدلناهم ب ج ن ت ي ه م جنتين ذواتي عكل خمط واكل وشيء من سدر قليل ا ل م ر أ ة تمر بالمكتل او القفه على ر أ س ه ا و ي تغزل ترجى في ن ه ا ي ة الشوط ب ق ص ة ملانه من جميع الثمار ا ل م خ ت ل ف ة ما تعبت وما تعنت ايضا يمر الرجل الراكب بقصته او بمكتله فارغ يمضي من خلال هذه الحبايق من خلال هاتين الجنتين يعود بمكتله ملان بغير عمل وبغير تعني وبغير كل من رزق ربكم ا ل ل ي نحن ا عزيزه واشكر له المطلوب وقليل من عبادي الشكور ف ل ي ق ا ل بعض السلف اللهم اجعلني من عبادك هؤلاء القليل اللهم اجعلني من هؤلاء القليل أ ي من الذين يشكرون من الذين يشكرون قال الشيخ عبد الرحمن الحبلي رحمه الله تعالى سال رجل رجلا قال كيف حالك قال أحمد الله, إليك. احمد الله اليك قال نعم الشاكر انت فقال الحبري احمد الله اليك والى جميع خلقه ما اردت من هذا السؤال الا ان استخرج الحمد منك احمد الله اليك, إليك. ولذلك هذه حسنه تعضل بها ا ل م ل ا ئ ك ة ولذلك ا ل م ل ا ئ ك ة ملك اليمين وملك الشمال قلق هذه الكلمة يتناقشان كيف نكتبها قال لا تدري ما, تكتبها. ما تكتب قال اكتبه من الحامدين اول من اختلف ع ل ى المساله ن ع م ر ي ه اكتبه من ا ل ح ا م د ي ن وهذا يكفي جدا لم ا واحد في ث ل ا وتتقصف ان تسال رجل كيف حالك احمد ل الله اليك والى جميع خلقه جدا جاء حدث حدث حدث النعمة اذا جاء بعلو وعطو كما مع فرعون وكما النمروض وكما لكفر بعلو فرعون وعطو مع مع مع أصحاب لما اصحاب سبأ كفروا هذه النعمة وجحدوها ما وكذلك مع حدث بنعمه ي اسرائيل لما جاءهم السبي البابلي البابلي نصر لبغت لما أخذهم بالحبال اخذهم الى بلاد في ة بنعمة كفروا ا ل ل ت ع الله ى فمن كفر بنعمة ا ل تعالى تهكد تمام التهكد كفرتم لابد مرسوء ان العذاب ولئن كفرتم ان يسوء عذابي لشديد ان ع ذ ا ر ي لشديد ايلنا العذاب على كفر ا ل ن ع م ة شديد فبدلناهم ب ج ن ت ي ه م جنتين ن ف س ا ل جنتين ذوافي اكل خمط واكل وشيء من صغر قليل الاكل و هذا الذي كان منه منبر النبي صلى الله عليه وسلم شجر له شوك والخمط كلك نقول ع ل م ا ء في الخمط ي هي كل ش ج ر ة فيها شوك والبعض قال ايضا كالمقال في ت ا ج العروس ويكون الشجره ثمارها مره ة شاهد ا ل م ر ا ر ة انظر هذا ا ل ت ب ر ي غ قمت ان ثمار فيها شوك لا ق ي م ة لها لا تغني واما هي م ر ة واكل اللي هو ش ج ر الطرفاء او السواكات او شجر ا ل ا ر ا ق وذلك ننبر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الشجره ا ل د و شغل الدوم الكبير وشيء من سدر قليل قالوا ان لحمها كان قليلا يعني ما تاكل ا ل ن ب ج ه شوف ا ل ن ب ج ه طرف الستر ل ن ق اللحم اللي عليها ايه بتلاقي ا ل ن ب ج ه ك ب ي ر ة خالص واللحم قليل وشيء من سدر قليل كانت ا ل ا ي ة م ع ك و س ة كان اللحم فيه اكثر وكان البذر كبغر ا ع ن د مثلا واخر ا ل ب و د ذ ا ج ي ت بعد كفر النعمه ايه اللي حصل انت شفت ا ل ن ب ج ه شكلها ايه يعني ما تستاهلش تعني ا نفسك ولذلك ق و لما قلنا لين القشرة اللي عليها الله الجهد موجود ايه يا تساوي ي ايه اذا ت ح و و ا ا من هذه ل ب ر ة ومن هذا هذا الخير الى ل فارسلنا ق ر ل ولذلك ش د د ي ف عليهم سيل ة العرم والعرم كما يقول العلماء اسم للسير او قالوا هو اسم للسد او قالوا هو اسم للفار الذي ي ي ع ن خرب عليهم هذا السد. والعرن معروف ا ل ل غ ة بمعنى الفتي والقوي تقول جيش عرن او بطل عرن اي قوي وفتي ومتين م ل الله ع كان الكهان يخبرونه ان هذه البلاد ستتعرض الى خراب والى فساد فاعدد نفسك للرحيل من هذه البلاد دخل الى حديقته يوما والى بستانه فوجد ف أ ر ة تحمل نسلها الى اعالي الجبال نسلها بتشيل وتعزل يعني والهوام والدواب تحمل نسلها الى اعالي الجبال اذا هذا خراب قادم احست به هذه الكائنات في احساس بالخراب جاء عليه تصرفات هذه الكائنات قال ا ذ ا لابد من الرحيل من هذه البلاد وهو واكثرها واصيانا وعقارا ويخرج. ملك مالا فمرة ما البلاد يدخل السد بين اخرى رأى خارا صار واحد. قال هذه بذات الخراب دخل الفار في المكان ذ ا يبغي ذ ا ب بدا يثقب ع ن ي ي في السد واذا ثقب فيه ذ ا يخلخل الهواء حوله اذا جاء السيد يقذفه في عرضه فقال لرعيته رايت الجرز يمر من بين السد قالوا ن أ ت ي له بالسنانير بالغطط و ا ل بين الفار ي س ت ر الغطط ف ر ب ا السنانير على ب د ا ي ة السد و ر أ ى ف أ ر يتساور مع هره بيتخانقوا مع بعض سرعه ويدخل السد والقطعه ويتشده فسبق الفأر ودخل, سبق الفار ودخل قال هذا لذنوبنا وباعمالنا ولابد من خراب قادم ا ذ ا لابد ان ارحل من هذه البلاد خلي بالك مباشره ن مهمه جدا ولكن س ت ف ي د منها يعني ن ستعرف ف ي كتير ي د جدا ن ي س ت ع ما ا ل ف ا ئ د ة من رحيله هذا الرجل لان الاوس والخزرات الذين ح ط و ا في ا ل م د ي ن ة كانوا معا ل ذ ي ن ر ح ل و ا معه من الذين ر ح ل و ا معه قبل ي الاوس والخزرات سكان ا ل م د ي ن ة من الذين ر ح ل و ا معه ق ب ي ل ة خ ز ا ع ة التي عاشت في مر الظرف ا ب ا ح ه ا م ك ة خ ز ا ع ة واسم خ ز ا ع ة ليس ا س م ا لرجل ولكن ق ب ي ل ة هذه خ ي ز عمرو بن عامر انطلقت من اليمن مضت إ ل ى الشام تخزعت منها قبيله يعني ت ر ك و ا تخزع يعني انفصل منه م فلما انفصلوا من الركب الكبير فسميت ايه؟ خزع ودي ك ت ع ب ي ة سر النبي صلى الله عليه وسلم في قرد م ك ة هذه م ع ر و ف ة المهم كيف يرحل طيب الناس كلها ع ا ر ف ة ان البافا تخرم ي ن هيجي ع ل مين انظر بقى للذكاء ا ل ع ر ب و د ل ك العربي من ا ص ف الناس قريحه و ل ك لو خطط وفكر العربي خطا وانا ا د و ك ي ت ق ر أ معركه حنين بعد ف ت ح م ك ة و ق بالك وفكر معك ع ق ل ي ة العرب. وهذا دل على صفاء ا ل ق ر ي ح ة ا ل ع ر ب ي ة اخطر خلق جاءوا برجل عاش ثلاثمائه وستين سنه كان اعمى لا يرى ولا اسمه خبير الحرب العربي الوحيد على تاريخ العالم كله وذلك صلوصية والمقداد وانصال دول أبطال رأوا خبرات حربية وعسكرية في جامعة الحرب العربية. طول واذا سنتناوله بهدوء. وواحدة بعد واحدة. ونبكي لما خالد هؤلاء ابطال الحرب العربية. العرب. المهار. المهار. الله جامعة جامعة خبرات حياة غاية غاية ان شاء ترى حربية حرب على في في في حقيقة. بعد يعني هذا المستقبل الذي نحن فيه ا ل آ ن و الوضع الحالي الذي نحن فيه ما تعلمنا خبرات ح ر ب ي ة ولو جاءنا القتال ما قتلنا ولا استطعنا خبرات ابائنا خبرات ق و ي ة جدا أ ن ت تعتز بها والله المهم ي يرجع لحنين وطلاب العلم اللي عنده م ك ت ب ة ويجيب ل ي ب س المعركه دي وكيف هزم المسلمون في هذه ا ل م ع ر ك ة في ب د ا ي ة ا ل أ م ر لانه تخطيط عسكري محكم من المهم العربية ا هذا الرجل ق ي ا م ا م بعد في ا بعض روايه ا ل ق ص ة ارسل ابن اخيه قال له يا ابن اخي قال نعم قال سيجلس غدا في مجلس الحكم بين الناس فاذا جلست قل لي اين ميراث ابي ف ي ن ميراث ابوي وقد ما, ما ترك ابوك شيء ليس لك عندي شيء فساورني يا خارج معاي وتشاجر سالصمك فان ل ط م ت س ا ل ن ط م ت س ا ل ص م ي قال يا عم اذا مصيبه يا عم انت ازاي تجيل دراعه حكمه يدوب انا اشتم عني, عني. أتا... لا يليق ب د ا انا ما حلف في العرب ا ط ل ا ق قال ان فيها ما يصلحك ويصلح عمك、لاثنين. قال اذا كان كذلك افعل المؤمن دجا في مجلس المجلس غدا وجلس ودخل الولد وقول يا عمي اين حقي واين مال ابي مرفع ابي اين هو قال ما ترك ابوك شيء ما ترك ابوك شيء ليس لك شيء قال كيف وكيف وكيف ت ا و ر ى وتشاجر فقام العم ولطمع فقام الوطن قال لا انا ما بعطش البلد ي ل ط ب ن ي ف ا ب ن اخوي ده عيب ده م ذ ل ة د م ه ا ن ة فهمتوا ل ل ع ب ه انا ابو عشر بلد بيد انا ابو عشر بلد م طمني فيها ابن اخي ده مربيه ا ل ر و ا ي ة ا ل ث ا ن ي ة ان كانت لهم عالم من النساء فجاء بولد اعز امراه فيهم قبيل يعني اخوانه كان من اعز الناس و ك ل م ة عز يعني يعني ايه يعني اقوى ش ك ي م ة جاء بولد من الوالد ا ل م ر أ ة التي لها ق ب ي ل ة ط و ي ة ق ا ل و ا يا بني ساجلس غدا بين الناس وسافعل كذا وكذا وكذا سامرك فلا ت أ ت م فساشد صوتي عليك ف ش د صوتك علي ف س ا ل ط م ك فالتمني دعيت ايه م ل اعمال ل زيدي قال افعل ما امرك إ ن ه أ م ر وقع في هذه البلاد ولا بد أ ن يحدث ذلك فجاء في اليوم التالي على كلا الروايتين ف ح د ث ما حدث قال يوها الناس والله لا يعيش في هذه البلاد ابدا يفطمنا فيها مسك السكين وغيرها تلو تتبح لا بد من دفعه فاليمن جاء تتبح ازاي اضربه وافطمه اعمل له اي حاجه لك تتبحدي مستحيل من يطرق التلو حتى ي ن ك وباعث الاخوير قال له ايه تتبحر ندبحك قال سبحان الله اضنع من ابن في بلادي والله لا أ س ا ك ن ك م فيها ابدا و أ ق ص د ايها الناس اشتروا مني أ ر ض ي و أ ط ي ا ن ي اللي عاوز اشتري اعرض لها ايه عطيانه للبيع فال ث و وال... م والعروض فباعها ل أ غ ل ى الناس عرضا فلما قبض المال في يده قال أ ي ه ان ا ل ا س إن هذه البلاد حل بها شؤم وستدمر وهذا السد سيهدم ولا فعلت ذلك حتى اترك البلاد و ا ن ض ي فمن اراد من, أراد من أراد السكن ا د ا ل م ر س ة والجمال ا ل ق و ي ة فليذهب الى عمان هذا المتع ومن اراد المطعمات في المحل والباسقات في الوحل فليذهب الى يثرب ومن اراد الخمر والخمير فليذهب الى ب ص ر ة في الشام ا ل عاوز يعيش يطلع من ا ل بلد د ي واخذ ابناءه وماله ومضى وانطلق وخرج فجلست خ ز ا ع ة ت خ ز ع ة ق ب ي ل ة في ا ل م ك ة في مر الظهراء او في بطخاء م ك ة وجلست الاوس والخزرج في ا ل م د ي ن ة وخرجت ا ل غ س ا س ن ة وكنده وعمار وطيء الى الشمال وبلاد الشام الى بلاد الشام البلاد المباركه ة ي ي ل هي بلاد الشام الاردن ماشي وفلسطين و ا ل ش س ط ي ه ولبنان وسوريا ح د العراق وهذه البلاد ا ل م ب ا ر ك ة التي بارك الله فيها الذي باركنا المرسل اقصى مبارك مكان مبارك حوله فمضى عمرو بن عامر وانطلق بماله وباغلب اهل اليمن باربع قبائل وعمر بلاد الشام وجلس من جلس في م ك ة وجلس من جلس في ا ل م د ي ن ة والباقي سافر الى بلاد الشام اصل اليمنين ي كما تعلم اصل ا ل ج ز ي ر ة واصل العرب من اهل اليمن ثم جاء السيل وهدم السد وانطلقت ب ق ا ت الهجرات عبر البحر الاحمر الى افريقيا والى مصر واذاك بتشوف انت الصعيد الاصر اليمنيين صورة تبقى الاصر. ما زالوا في غاية بالعنصر كما بالعنصر ده هو صورة صورة ما والجنس جنوب التاريخ اخي والتأمل هؤلاء عرب جميعا خرجوا من بلاد اليمن مع انفجار السد وانطلقوا جميعا الى احتلوا بلاد الشمال, الشمال ا هؤلاء عرب ا ل ا ف ر ي ق ي عرب والاسيويون عرب الا بلاد القوقاز الذين فيهم ص ف ر ة في اللون من ابناء ي ا ف ث وابن نوح ا ذ ا مضى عمرو بن عامر وانطلق الى بلاد العرب وخرج الناس من بلاد اليمن و ح ظ ت ا ل ا ن ت ج ا ر السكاني الكبير جدا و ب د أ الناس يستوطنون هذه البلاد وخربت بلاد اليمن خرابا يعني خرابا شديدا وما زال اثر هذا السد موجود في بلاد اليمن الى اليوم ولكن لم يعد الى حاله القضية ان العرب هم اول قبيلة الاول قبيلة من البشر هم الذين بنوا ح ض ا ر ة السدود وبنوا السدود وعمروا ع م ا ر ة ز ر ا ع ي ة ق و ي ة جدا ب د أ في بلاد اليمن وليتهم وقفوا عند كفر ا ل ن ع م ة في الطعام والشراب بل ايضا كان من نعم الله عليهم انه كان يقرب لهم البلاد كان بينهم وبين الشام ع ش ر ة بلاد كان الرجل اذا س ا ف ر يعني يقيه في بلد ويبيت في بلد ولذلك لما م اعجبهم هذا ابدا قالوا ربنا ذاعد بيننا وبين ا س ف ر ن ا وظلموا انفسهم ظلموا انفسهم قالوا هذا سفر الواحد ن ف س ه ك و ا يشيل الميه وشيل الاكل ويستفرله ما ناجيش ا ل ب د ل بعد سبع ة ث م ا ن ي ايام لكن كان الواحد منهم ما ليس في ح ا ج ة لحمل زاد او ثياب او طعام لانه كان يقيل في بلد ويبيت في البلد الاخرى وقدرنا فيها السير ويسيروا فيها لاري وايام امنين ي فكان تقدير السيد اي المسافات م ق د ر ة بين البلد والبلد ن ص يوم ت م ا م يعني يمشي ن ص يوم يقيل في بلد وبعد ا ل ق ي ل و ل ة يمضي ي ر ي ت في البلد الاخرى وهكذا حتى يصل الى, الى بلاد الشام وهو راجع بنفس ا ل ك ا ف ي ة فظلموا انفسهم فجعلناهم ا ح د ي ث ومزقناهم ا كل ممزق ممزقناهما ممزق. يقول كله وذلك الربول المسي ايادي تمزقوا يعني كما انطلقت سبا وتوزعت في البلاد وبين البلاد فيضربون المثل بالتفرق والتمزق بتمزق ا ي ا د سبا فهذه بدايه, بداية الانطلاقه وهذه كما اسميها يعني ظلال ا ل ص و ر ة الضخمه ة التي سنبدأ ن م ا ان شاء الله تعالى يعني هذه ا ل ا ن ط ل ا ق ا من بلاد اليمن هي ا ل ض ل ا ل التي سترسم انت على خ ر ي ط ة العالم ا ل ص و ر ة ا ل و ا ض ح ة ا ل ز ا ه ي ة التي كان عليها العرب وكان عليها الاسلام في الدروس ا ل ق ا د م ة ان شاء الله تعالى فبلاد العالم, بلاد العالم يعني جلس فيها ربيع ابن نصر حتى وصل إلى الحكم ربيع ابن بلاد اليمن جلس وصل الى الحكم قلت لك وكما انها بلاد كانت سدة تعتمد يعني نصر نصر حتى على الكهام وعلى اخبار الكهان وهذا الدرس القادم ان شاء الله تعالى وهو ايضا درس يبين لنا كيف كان الكهان كما نشرنا القبائل على الخريطه ة الخطة على الخريطة فننشر في ان شاء الدرس القادم على ل